مستحيل يحبني يوم رمت كان مصيري مرتبط مع مصيره والياس حاربني لكني هزمته ويامنا راحاتها مستدير المستحيل يحبني يوم رمت كان مصيري مرتبط مع مصيره وليا بني لكني هزمت ويامنا رحاتها مستديرة عزي من أبوي الكريم استلمت على المسار أكملت الأولى حق العرب ما هضمته والثانية أنباي في كل ديره عزي من أبوي الكريم استلمته على المسار أكملت نفس المسير الأولى حق العام ما هضمت والثانية أمباي في كل دي خذيت منه الأولى والأخيرة كم بحر ترهب غبتا بس عمتا خطير وحب الدروب الخطيرة وبويبوي الصينمي لا عدمتا خذيت منه الأولى والأخيرة كم بحر ترهب غب خطير وأحب الدروب الخطيرة وكم واحد لو ما حشمني حشمته ما هو على شان على شان غير وكم واحد لو يجهل اسمي ما لمت عيون لومي عن شرى تضرير كم واحد علي كتمتا وأقول هو وكم بيت اني اللي غضبك تمته اسمح اقول هو او كم بيت شاركني اللي نظمت يا ذبني اسلوب او كم واحد اللي غضبك تمته اسمح اقول و ضمیرا و کبته اللي کنی الی نظمت. یادذب نیسلوبا و حسن تعابیر. عينه بحوته السريره وكم صاحب يثبت معي لا زهمته يبين في شر الزمان قبل خيره وكم وحده حسسه باني فهمته أقرى في عينه ما بحوته السريره کم سيفی فی شوط التحدي لطمت ونفوس منت كره نجاحی کسیره و کم تعبرم شعيني ما نمت لين احتضان جفني شعاع ظهير كم سيف شوط تحدي لطمت و نفس منت كره نجاحي كثيرة وكم ليلات عبر مش عيني ما نمت لن احتضان جفني شعاع الظهيرة وكم من حزام يرتخي لحت زمت ما يلبس عند الأمور الكبيرة وكم من جدار في طريق هدمت ونتبه حجارة للأجيال سيرة وكم من حزام يرتخي لحت زمت ما يلبس عند الأغور الكبيرة كم من جدار في طريقي هدمت ونتبه حجارة للأجيال سيرة تستغرب الناس صمتا كبير وعقول الخلائق صغير كم حلمت حق أقلا مني حلمتا يثيرني يوم أحلما واستثير كم عقل تستغرب الناس صمتا كبير وعقول حلمي يتحقق لا مني حلمت يثيرني يوم أحلمه واستثيره كم يوم من عمري ووقتي خصمت يا مطوالك وعيام ناسك قصيره إنسان حس إنك أفول أحترمت نفسها غنية لو يدينا فقيرة يوم كان مستحيل يحبني مع مصير مرهن. وليس هزمت ويبنى راحتك فلو خزمت نار الغدر في وسطي فا سعيرة اللي ما حشمی حشمته ماهو على شان على شان غير وانسان بخزم لو خزمت نار الغدر في وسط يقا سعيرة وصاحب اللي ما حشمني حشمته ما هو على شانه على شان غيره العرب ما هضمت والثانية انباية في كل ديره والثالثة الصير ميلة عدمت خذت منه الأولى والأخيرة